ما بين مطبوع ومخطوط فأما ترتيب البيقونية وتهذيبها والتحشي عليها وإصلاحها فذلك كثير فأما من التعليقات فمثالها تعليقات الحلبي الضال وأما الزيادة والترتيب فلقد شرحت هذه المنظومة على مجموعات او لمجموعات من الإخوة الطلاب في مناتبات عدة أكثر من مرة كان آخرها الشرح الذي كان بين عامي 24 و 25 هجرية من هذا القرن ولقد رتبت هذه المنظومه وزدت عليها واطلحت بعض ما فيها فجاءت واحد 41 بيتا واصحها كذلك محمود احمد عمر النشوي الازهري في طراز البيقونيه واطلعها عبد الستار ابو غده هذا بعض ما يتعلق بهذه المنظومة فأما كلمة مصطلح فهي اسم مفعول الفعل اصطلح كيف يشتق اسم المفعول من هذا الفعل نأتي بالمضارع من هذا الفعل لأنه فوق التلاثي اِصْطَلَحَ يَصْطَلِحُ إذا أردت اسم الفاعل فابدل الياء ميما مضمومه يَصْطَلِحُ إذا ابدلنا الياء تصير مُصْطَلِح هذا هو اسم الفاعل وأما إذا أردت اسم المفعول ف ابدل الياء ميما مضمومه وافتح ما قبل الآخر مصطلح يعني ما اصطلح عليه والاطلاح من الصلاح وهو في الاصل ضد الفساد والصلح بين اثنين هو اخراج الفساد من العلاقة بينهما ويعبر عن ذلك بقولنا تصالحا والصالحا ثم الاصطلاح يعني الاتفاق فقول القائل اصطلحوا اي اتفقوا فالاصطلاح اذا هو الاتفاق ونحن نعلم ان فرقا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ووجه هذا الفرق العموم والخصوص فان المعنى اللغوي غالبا أعم وأشمل من المعنى الاصطلاحي مع أن المعنى الاصطلاحي أحيانا قد يكون أوسع وأشمل ومثال ذلك الصلاة فهي لغة بمعنى الدعاء والصلاحا أضيق تعريفها في الاصطلاح أضيق هي أقوال وأفعال مخصوصة بنية مخصوصة فها قد رأينا كيف أن المعنى اللغوي أشمل وأعم فإن أي دعاء يسمى طلاة في اللغة وأما في الاطلاح فالطلاة هي الطلاة المعروفة فهي أضيق من المعنى اللغوي لكن قد يكون كما أشرت آنفا المعنى الاصطلاحي أعم أحيانا كالدابة يعبر عنها برأسها مع أن الرأس جزء وبعض هذه الدابة يقال كم رأس عندكم من البقر فجرى الاصطلاح على تسمية الدابة ببعضها وهذا من الاصطلاح على الاصطلاح الذي فيه أنه المعنى في الاصطلاح أشمل وأعم من المعنى في اللغة وأما الحديث فهو لغة ضد القديم لأنه كان بعد أن لم يكن وهو من هذا الاعتبار يطلق على القرآن أيضا كما في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابهة ومن ذلك أيضا قول الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا اتتمعوه وهم يلعبون أي محدث نزوله نزل بعد أن لم يكن نازلا لا أنه مخلوق كما تقول الجهمية والمعتزل قاتلهم الله بل هذا هو معنى الآية هذا هو معنى الحديث لغة وأما الطلاحا فما أضيثا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعبارة أخرى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل او تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة وبعدها الحديث اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل او تقرير لفظي أو سكوتي أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعتة وبعدها فأما قولنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم او ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا يشمل الصحيح والضعيف فالصحيح والضعيف كلاهما يسميان حديثا عند المحدثين وأما القول فمثاله ما سبق في أول المجلس من حديث الأعمال بالنيات وأما الفعل فمثاله حديث مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي به ما واذا وإذا رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه واذا رفع راسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك واما التقرير اللفظي فكما في حديث انس رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فأرم القوم أي تكتوا فقال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا فقال الرجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد رأيت إثني عشر ملكا يبتديرونها أيهم يرفعها فهذا تقرير لفضي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكون هذا حديثا وأما التقرير السكوتي فمثاله سكوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه على الجاريتين الأنطاريتين التي ليتتا بمغنيتين التي كانتا تغنيان بنشيد يوم بعاث وهو يوم كان بين الأوس والخذرج في الجاهلية تغنيان بهذا النشيد في يوم العيد في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضطجع لم ينكر على أبي بكر لما قال للجاريتين أزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن الغناء زمارة الشيطان ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تثنى فقال لأبي بكر دعهما فإن اليوم عيد وأما الطفة الخلقية فكصفة شعره ولونه وبشرته وطوله ولحيته ومسربته وكتفاه وخاتم النبوة وغير ذلك منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يوجد مفردا في كتاب هو الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله وأما طفته الخلقية يعني أخلاقه فكما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان فلوقه القرآن وأما أن ما روي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل البعثة يسمى حديثا فكما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري وغيره في كتاب بدء الوحي لما ذكر التحنف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غار حراء قبل البعثة وأما بعد البعثة الأحاديث الكثيرة من قوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا هو إذن تفسير كلمة الحديث وذلك هو تفسير كلمة المصطلح فأما مصطلح الحديث معا على هذا الوجه من التركيب الإضافي فهو فهو علم ولكن ما هو هذا العلم وماذا يبحث قال أبو العرفان محمد بن علي الطبان صاحب الحاشي على شرح الأشمون على ألفية بن مالك قال في حاشيته على شرح شيخه الملوي للسلم إن مبادي كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمر ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفاء ومن الجميع هذا الشرف سأعيد هذه الأبيات بعد قليل إن شاء الله ولكني سأقرأ أيضا أبيات أخرى في معنىها حيث قال ابن المقري رحمه الله من رام فنا فليقدم أولا علما بحد ثم موضوع تلا وواضع ونسبة وما منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمتائل فتلك عشر للمنا وتائل وبعضهم منها على البعض اقتطر ومن يكن يدري جميعها انتطر وأنت ترى أنه ذكر ما في أبيات الصبان تماما فلنعد ذكر أبيات الصبان والنقف مع مبادئ الفنون العشرة واحدا واحدا ولكن فيما يتعلق بعلمنا وهو مستقر الحديث قال إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم التمر ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف الحد الموضوع الثمرة النسبة الفضل الواضع الاسم الاتمداد حكم الشارع متائله فأما الحد فإن المناطق يقولون أن التعريف هو إفادة خالي الذهن بحقيقة الشيء ليحصل لديه تنفيله في وهذا التعريف يكون بطريقتين اثنتين بالحد أي بذكر حقيقة الشيء وماهيته ومكوناته وأقسامه والنوع الثاني بالأعراض كذكر الفائد منه مثلا والثمرة او المثال عليه كالثيارة إذا أردت أن تعرفها حدا فإنك تشرح حقيقتها فتقول السيارة هي محرك وإطارات وجسد معدني ومقاعد إلى آخر مكوناتها فأما الرسم والأعراض فأن تقول هي وسيلة آلية للنقل فها أنت قد ذكرت سائدتها وثمرتها وأما المثال فكأن تريه سيارة فيعرف مثالها والتعريف بالحد أجود من التعريف بالرسم وبالمثال ولا يكون الحد حدا إلا إذا كان جامعا مانعا إلا إذا كان جامعا لكل أقتام ومكونات المعرف المحدود وإلا إذا كان مانعا من دخول غير المحدود فيه كأن نقول مثلا عن مصطلح الحديث هو علم من علوم الشريعة او هو علم شرعي هذا الحد ناقص لأن من علوم الشريعة العقيدة والتفسير والفقه والأصول فهل هي علم مصطلح الحديث لا فلا بد أن يكون التعريف بالهدي مانعا من دخول غيره فيه ويكون مانعا أيضا من إخراج بعض ما جعلته جزءا منه منه فأما حد علم مصطلح الحديث فأكثر العلماء لا يحدونه ولكن ابن حجر رحمه الله حده في أن نكت على ابن الطلاح فقال إن أولى التعاريف له أنه معرفة القواعد او القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي أقول ذلك لأن علم الحديث ينقسم إلى قسمين ضئيسيين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية أما الرواية فهما يتعلق بالسند والمتن من حيث الثبوت وعدمه وأما الدراية فهما يتعلق بالمتن من حيث المعنى والشرح والفقه المستنبط منه ويخطئ من يظن أن الرواية علم يتعلق بالإثناد فقط لا فإن المتنى أيضا له علاقة كبيرة بهذا الباب وهو باب الثبوت والرد وأمثلة ذلك كما سيأتي شرحه إن شاء الله الشاذ والمنكر والمعلل والمضطرب وغير ذلك وقال الحافظ رحمه الله تعالى أيضا في شرحه على نخبته في مصطلح أهل الأثر قال علم الإثناد يبحث فيه عن صحة الحديث او ضعفه ليعمل به او يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء وانت ترى أن ما في النكت تعريف بالحد وما في شرح النخبة تعريف بالتمرة هذا هو حد علم مصطلح الحديث فأما موضوعه ففي تدريب الراوي أن عز الدين ابن جماعة يقول إن موضوعه السند والمثن أما الكرماني في شرحه للبخاري فيقول إن موضوعه ذات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيث أنه رسول وقد تعقب ما قاله الكرماني الكافيجي الكافيجي تعقب ما قاله الكرماني كما في تدريب الراوي تعقبه بقوله إن مباحث علم المصطلح راجعة إلى أقوال وأفعال الرسول لا إلى ذاته ولكن هذا التعقب مردود رده السخاوي رحمه الله في شرح التقريب فقال فيه نظر فالمبحوث فيه هنا إنما هو عوارض الذات الشريفة وهي الأقوال والأفعال لا عوارض الأقوال والأفعال المبحوث عنها في الفقه فافترقاه مع ما أيضا بالقيد كما يحترق به عن الطب ولا يضر كونه يطير به فردا من أفراد أصول السخه فاعلمه وأما ثمرة علم المصطلح وفائلته فيقول التخاوج رحمه الله في كتابه المذكور آنفا معرفة السنة على ما ينبغي بحيث يحصل بها الاطلاع على الصحيح وغيره ليعمل به أو يتركه وقد تبقى ما نقلته عن الحافظ يحمه الله في شرح نخبته وغاية علم مصطلح الحديث ما قاله الكلماني رحمه الله في شرح البخاري له يقول أن غايته الفوز بتعادة الدارين واما نسبته من اي هو من علوم اللغة ام من علوم الطب ام من علوم الحساب ام من علوم الشرع فنقول نسبته انه من علوم الشريعة وهو من علوم الحديث منها لان علوم الحديث متنوعة كما تبق وذكرت انه ينقسم الى قسمين رئيسيين علوم الرواية وعلوم الدراية ومن علوم الرواية علوم الرجال والعلل والتخريج ودراسة الأسانيد والمصطرح ومن علم الدراية الفقه وشرح الحديث ونحو ذلك وأما فضله فلقد تبق في اول المجلس ذكر طائفة لطيفة من أقوال العلماء في فضل الحديث وعلم الحديث وأما فضل أهله فحسبك أن الإجماع قد انعقد على كون أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة قد كما قال الإمام أحمد وغيره لما ذكروا أحاديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم وقال الإمام الشافعي رحمه الله إذا رأيت الرجل من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أنشد يقول أهل الحديث هم أهل الرسول وإن لم يصحب نفسه أن فاته صحبوا فكما أن الصحابة إنما نالوا هذا الشرف بصحبتهم نفس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أصحاب الحديث من شرفهم أنهم صحبوا أنفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد روي ما قاله الشافعي بصيغة أخرى روي أنه قال إذا رأيت الرجل من أصحاب الحديث فكأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وتلم وذكر البيت الذي ذكرته قبل قليل ولكن الأقوى والأرجح الأول لأن البيت فيه ذكر صحبة النفس وصحبة الأنفات فكونه يقول أنه تذكره رؤية أصحاب الحديث بأصحاب النبي صلى الله عليه هذا هو مقصوده والله تعالى أعلم وقد قال أيضا في شرفهم وفضلهم إمامنا وإمامهم الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال دين النبي محمد اخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل, فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتاة أثر الهدى والشمس باذغة لها أنوار وقال محمد ابن أحمد ابن الظهير كما في الروض الباثم لابن الوزير إذا رمت أن تتوخى الهدى وأن تأتي الحق من بابه فدع كل قول ومن قاله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي وأصحابه فلم تنج من مهدفات الأمور بغير الحديث وأربابه وأقول وقع هكذا في الروض الباسم فلم ووقع أيضا في الحطة في ذكر الصحاح الستة لعلامة الهند صديق حسن خان عفى الله عنا وعنه وغفر لنا وله هكذا أيضا فلم مع أني أرى أن الأليق أن تكون فلن بالنفي المستقبلي لأن صحبة أهل الحديث هذا حالها وأما واضع علم الحديث فإن قواعد علم الحديث مأخوذة أصلا من الكتاب والسنة ومنهج الصحابة تابعين والآئمة من بعدهم كما في قوله تعالى مثلا فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وهذا أصل في باب تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد وكما في قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وهذا أصل في معرفة حد الصحيح والحزن لكن مقصود العلماء بالواضع اول من غتب هذا العلم وصنف فيه المصنفات فأقول قال الحافظ رحمه الله في شرحه على نخبة الفكر له أيضا قال إن التصانيف في اطلاح اهل الحديث قد تثرت للأئمة في القديم والحديث فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب والحاكم أبو عبد الله النيتابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فطنف في قوانين الرواية كتابا ثماه الكفاية وفي آدابها كتابا ثماه الجامع لآداب الشيخ والتامع وقل فن من ثنون الحديث إلا وقد طنف فيه كتابا مفردا فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماء وأبو حفظ الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيثر فهمها إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمر عثمان ابن الصلاح عبد الرحمن الشهر, الشهر, زو الشهر زوي نزيل دمشق فجمع لما ولي تدريس الحديث للمدرسة الأشرفية كتابه المشهور فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب واعتمى بتطاليف الخطيب المفرقة فجمع شتاة مقاطبها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره فلهذا عكف الناس عليه وثاروا بتيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر وأقول لعل أول من حشد مجموعة من قوانين رواية وقواعد تمحيصها هو الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الذي تماه الكتاب وأرسله إلى الإمام عبد الرحمن ابن مهدي لأنه هو الذي طلب منه تصنيفه فتماه الناس من بعد لاجل إرتال الإمام الشافعي إياه إلى عبد الرحمن بن مهدي تماه الناس الرسالة وهو كما هو معلوم في أصول الفقه ولا غنية للأصولي والفقيه عن الحديث وأصوله ومصطلحه ولكن مقصود العلماء بواضع علم مصطلح الحديث أول من صنف فيه مفردا والشافعي رحمه الله لم يصنف فيه مفردا وإنما حشر بعض قواعده في كتابه الكتاب الذي عرث من بعد بالرسالة ولم يفرد له ولقواعد الحديث كتابا خاصا وأما اسم هذا العلم فإن اسمه علم مصطلح الحديث وقد يقال له مصطلح أهل الأثر كما تم ابن حجر رحمه الله كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وقد يقال له علوم الحديث كما تم ابن الصلاح رحمه الله كتابه المقدمة في علوم الحديث وأما التمداد هذا العلم فإن الاتمداد يعني من أين يستمد ويؤخذ هذا العلم كالنهر يتمد ماءه من النبع ومن الثلج الذائب ونحن ذلك وعلم اللغة يتمد أن نحات قوانينه من كلام العرب وعلم مصطلح الحديث استمداده من أقوال علماء الحديث وتطرفاتهم ونقدهم للأتانيب والمتون وأما حكم الشارع في هذا العلم هل هو واجب أم مستحب أم ماذا فنقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وهذا حكم عام ولكن الفرض نوعان اثنان فرض عين وفرض كفاية فأما فرض العين فما وجب على كل مكلف وأما فرض الكفاية فهو واجب على جميع المكلفين لكن إذا قام به بعضهم فقط, فقط فرضه عن بقيتهم وإن لم يقم به أحد منهم أسموا جميعا لكن كما يعرفه بعض الناس فيقول أنه ما يجب على بعض المكلفين لا على كلهم هذا غلط بل هو فرض على كل المكلفين لكن إن قام به بعضهم فقط فرضوه عن بقيتهم وإن لم يقم به أحد منهم آثموا جميعا وأما آخر ما ذكره المناطق, المناطق والعلماء في مبادئ الفنون فهو متائله ولقد ذكر ابن الصلاح رحمه الله كثيرا من أنواعه واستدرك عليه أشياء لم يذكرها فقال رحمه الله هذه تهرث أنواعه فالأول منها معرفة الصحيح من الحديث الثاني معرفة الحسن من الحديث الثالث معرفة الضعيف من الحديث الرابع معرفة المسند الخامس معرفة المتصل وأنا سأكمل قراءتها ولكن بدون ترقيم ولا بقوله معرفة كذا وإنما سأقول مثلا المسند المتصل المرفوع إلى آخره المسند المتصل المرفوع الموقوف المقطوع وهو غير المنقطع المرسل المنقطع المعضل ويليه تفريعات منها في الإسناد المعنع ومنها في التعليق التدريس وحكم المدلث الشاذ المنكر الاعتبار والمتابعات والشواهد بيادات الثقات وحكمها الأفراد الحديث المعلل المضطرب من الحديث المدرد في الحديث الحديث الموضوع المقلوب صيفة من تقبل روايته ومن ترد روايته كيفية سماع الحديث وتحمله وفيه بيان أنواع الإجازة وأحكامها وتائر وجوه الأخذ والتحمل وفيه علم جم كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده وفيه معارف مهمة رائقة كيفية رواية الحديث وشرط ادائه وما يتعلق بذلك وفيه كذلك من نفائت هذا العلم آداب المحدث آداب طالب الحديث الإتناد العالي والنازل المشهور من الحديث الغريب والعزيز من الحديث غريب الحديث المسلسل ناتخ الحديث ومنسوخه المصحف من أتانيد الأحديث ومتونها مختلف الحديث المزيد في متطل الأتانيد المراتيل الخفي إرتالها الطحابة رضي الله عنهم التابعين رضي الله عنهم كابر الرواه عن الأطاغر المدبد وما تواه من رواية الأقران بعضهم عن بعض الإخوة والأخوات العلماء والرواه رواية الآباء عن الأبناء عكس ذلك معرفة رواية الأبناء عن الآباء من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر تباعد ما بين وفاتيهما من لم يروي عنه إلا راوي واحد من ذكر بأثماء مختلفة أو نوعوث متعددة المصردات من أثماء الصحابة والرواه والعلماء الأثماء والكناء كل المعروفين بالأثماء دون الكناء القابل المحددين المؤتلف والمختلف المتفق والمفترق نوع يتركب من هذين النوعين الرواه المتشابهين في الإذن والنسب المتماجزين بالتقديم والتأخير في الإبن والأب المنصوبين إلى غير آبائهم الأنساب التي باطنوها على خلاف ظاهرها المبهمات تواريخ الرواة في الوفيات وغيرها التقاط والضعفاء من الرواه من خلط في آخر عمره من اثقات طبقات الرواه والعلماء الموالي من الرواه والعلماء أوطان الرواه وبلدانهم وآخرها وليس بآخر الممكن في ذلك كما يقول ابن الصلاح وقد أخبرتكم أنه صدرك عليه من جاء بعده كثيرون كثيرا من الأنواع قال آخرها وليس بآخر الممكن في ذلك فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحطى إذ لا تحطى أحوال رواة الحديث وصفاتهم ولا أحوال متون الحديث وصفاتها وما من حالة ولا صفة إلا وهي بطدد أن تفرد بالذكر وأهلها فإذا هي نوع على حياله ولكنه نطر من غير أرب وحزن الله ولكنه نصب من غير أرب وحسن الله ونعم الوكيل وأما أنا فإني أقول قد انتهى هذا المجلس الأول في شرح المنظومة البيقونية بحمد الله تعالى وسنشرع في المجلس القادم إن شاء الله بعد هذه المقدمات اللطيفات بدراسة ما في المنظومة من أبيض بعد أن نشرح شيئا من المصطلحات المهمة في هذا العلم على وجه الاختصار والاعتطار كالثند والمتن والحديث والخبر والأثر والمحدث والحافظ والحاكم وامير المؤمنين في الحديث ونحو ذلك وبهذا أختم مصليا على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأسلم تسليما كثيرا والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين